لا لا لا لا لي لا لا لي لا لا لا لا لي لا لا لا لا لا لا ارتاح قلب كل هام من يزوره ارتاح قلبي كل من يزوره لا في وقت ما ها يكتم لا في نفس تداري زبوره اجو في وقت غدا ذي بمن دم ولا همى شوره ولا السعاد ما خدرى يا خياره ليه السعاده انشرد فعلها كم وهنا باقل عمر بذوره وارتاح من دنيا به واسلم يرتاح قلب كل هم يزول لا خير في وقت به الحق يكتم ولا خير في نفس في داري صبورة أشوف في وكتي غدت ذيب من ذنم ولث على الماخوذ راية وشورة أشوف في وكتي غدت ذيب من ذنم ولث على الماخوذ راية وشورة صار الردي يامر وينقال له تم ولسنافي ضايع اليوم دور كذابها في عالي الشان ينعم والصادق أصبح وقته يزيد جورة واليوم رعي المال ين قال له عم ولا الفغيره اليوم ملغي حضوره يا قلب المال وقفا بهلهم ثبت عن هذا الوقت زائد عز ثبت عن هذا الوقت زائد عز لا لا لا لا لا لا لا يا لا لي فعلها كم وهنا بباقي العمر واروي بذوره وارتح من دنيا بالهم واسلم ارتح قلبك من كل هم يزورك كل هم من يسوره لا في وقت مباه الحق يكتم لا خير في نفس تنتدار زبوره اجو في وقت غدا ذب من دم ولا الثع والماخذ وشوره ولا الثع ماخذ صار الردي يا مروي قال لا اهتم والسنا في ضيعة اليوم دوره كذبها في عالية الشان ينعم والصديق أصبح وقته يزيد جوره والصديق أصبح وقته يزيد جوره واليوم راع ول الفقيرا اليوم ما الغي حضوره يا من لقلب ما تواقف الهم شبت عنا ذا الوقت زايد عذوره شبت عنا ذا الوقت زايد عذوره شبت عنا ذا الوقت زايد